أورات فتحيته الشيخ السيد علي بن شهاب الهمداني وهذا في طريق ملويته وبعض الطريق نقش بديهية جهريه. بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأل التوبة اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا بفضلك وكرمك دار دار السلام تبارك وتعالى تألك الحمد يا ذا الجلال والإكرام اللهم لك الحمد حمده يوافي نعمك ويكافئ مزيد كرمك أحمدك بجميع محامدك كلها ما علمت منها وما لم أعلم وعلى جميع نعمك ما علمت منها وما لم أعلم وعلى كل حال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد <ornament> لله <الخم> الله أكبر الله أكبر <الكبر> لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فاتقوا لا شريك له لولو الملك ولا لولو الحمد له على كل شيء قدير لا إله إلا الله الملك الجبار لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله العزيز الغفار لا إله إلا الله الكريم السهدف لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله خالق الليل والنهار لا إله إلا الله المعدوم بكل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله إيمانا بالله لا إله إلا الله أمانا من الله لا إله إلا الله أمانة عند الله لا إله إلا الله هو لا ولا عبده ولا قوم إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله ما نوى الصدق لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله تلاتة ورفقا لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنا كل شيء لا إلاء إلا الله الملك الحق المبين لا إلاء إلا الله الملك الحق المبين لا إلاء إلا الله العلي العظيم لا إلاء إلا الله الحكيم الكريم لا إلاء إلا الله رب السماوات السامعوف ورب العرش العظيم لا إلاء إلا الله أكرام الأكرمين لا إلاء إلا الله أرحم الراحيين لا إلاءا إلا الله عبيب التوهمين لا إلاءا إلا الله راحم المساكين لا إلاءِ لا الله هادي المقذلين لا إله إلا الله تالي الحايرين لا إله إلا الله أمان الخ... لا إله إلا الله أمان الخائفين لا إله إلا الله غياث المستغيثين لا إله إلا الله خير الناصرين لا اله الا الله خير الحافظين لا اله الا الله خير الوارثين لا اله الا الله خير الحاكمين لا اله الا الله خير الرازقين لا اله الا الله خير الفاتحين لا اله الا الله خير الغافرين لا إله إلا الله خير راحب لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده أزم الأحساب وحده ولا شيء بعده لا إله إلا الله أهل النعمة ولا الثناء الحسن لا إله إلا الله عدد خلقه وزنة عرشه ورضى نفسه ومداد كلماته لا إله إلا الله صاحب الوحدانية الفردانية القتيمة الأزلية الأبدية الذي ليس له ضد ولا ند ولا شد ولا شريك لا إله إلا الله أعطى لا شريك له الملك وله العمد وهو عي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير حسبنا الله ونعم المكين ونعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير الله ملامان يا علماء تبلا ماضيا لما منا تبلا عرادة لما, لما قضي تبلا ينفع من الجد منك الجد سبحان ربي العلي الأعلى الوحاب سبحان ربي العلي الكريم الوحاب يا وحاب سبحان ما عبتناك عقاباتك سبحان كم عرفتنا كع معرفتك سبحان كم ذكرناك عقذك ليك سبحان كم شكرناك عقشك ليك سبحان الأبد الأبد سبحان الله الواحدي الأحد سبحان الله فرد الصمد سبحان الله رافع السماي بغير عمد سبحان الله باسِد العرَّاقين بلا سند سبحان الله الذي لم يتخذ صاحبَه ولا بلدا سبحان الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الملك القدوة سبحان الملك والمكود سبحان العزة ونظامته والقدرة والهيبة والجلال والجمال والكمال والبقاية والثناء والطيا والآلاء والناماء الملك بريء والجبارود سبحان الملك سبحان الملك الموجود سبحان الملك الخالق الحي الذي لا ينام ولا يموت سبحان قدوس ربنا رب الملائكة بارو سبحان الله و الحمد لله بلا إله إلا الله والله بار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت الملك الحق الذي لا إله إلا أنت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قديس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق ويا بارئ ويا مصور ويا غفار ويا قهار ويا مهاب يا رزاق ويا فتاح ويا عليم ويا قامض ويا باسط ويا خافض ويا رافع يا معز ويا مذل ويا سميع ويا بصير ويا حكم ويا عدل ويا لطيف ويا خبير ويا حليم ويا عظيم ويا غفور ويا شكور ويا علي ويا كبير ويا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجد يا باعث يا شهيد يا حق يا مكي يا قوي يا متين يا بلي يا حميد يا مصي يا مبدئ يا معيد يا بحية مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد أصل يا قاتل يا مقتدر يا مقدم يا مأخر يا مل يا خل يا ضاير يا باطٍ يا والي يا متعالي يا بر تواب يا متقم يا عفور وفو مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا رب يا مقصد يا جانعون يا غني يا مولى يا موطي يا مانع يا غار يا نافع يا مور يا هدي يا بتيع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صفور يا صادق يا يا من تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته يا من دلت على وحدانيته آياته وشهدت بربوبيته مصنوعاته واعد لا من غلة ومجهود لا من العلة يا من هو بالبر معروف وبالحسان ملصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية أول قتيم بلا ابتداء وآخر كريم رحيم بلا انتهاء وَفَرَ ذُلُوبَ الْمَذْنِيبِينَ وَالْعَاصِينَ كَرَمًا وَلُطْفًا وَهِلْمًا يَا حَلِيمٌ مَا الْعِسَى كمثله شيء وهو السميع البصير حسن الله الوكيل الوكير يمن مهلا وليم الوصيد يا دائما بلا فناء ويا قائما بلا زوال ويا منبر بلا وزير سهل علينا وعلى والدينا كل عسير لا وصي ثنان عليك أنتك كما ثنيت لا نفسك عز جارك وجل ثناؤك وتقتست أسماؤك وعظ ما شانك ولا إلى غيرك يفعل الله ما شاء بقدرته ويعكم ما يريد بعزته ألا إلى الله تصير الأمور كل شيء هالك إلا وجهه له الحق إليه ترجعون فسيكفيك الله والسميع العلم حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس مراء الله امتهى ومن اعتصم بالله نجا سبحان من لم يزل رب الرحيم ولا يزال حقا كريما لا إله إلا الله وحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب السماوات السبع ورب الحرش العظيم والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله واته لا شريك له إلها واحدا صمدا فردا صمدا فردا مترا حيا قيوما دائما أبدا لم يتخذ صائبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا الله أكبر حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدميانا حسبنا الله لمها أهمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن Hasadana, hasbunullah ve nincada na bisuyn, hasbunullah ve n'del maud, hasbunullah ve n'del kabr, hasbunullah ve n'del sırat, hasbunullah ve n'del ve nahr, hasbunullah ve n'del nikâ, la ilahe illallah, ona temekkalt ve ilayni, la ilahe illallah, sübhanallahıma, ağzam Allah. لا إله إلا الله سبحان الله ما أعلم الله لا إله إلا الله سبحان الله ما أكرم الله لا إله إلا الله لا شريك له محمد الرسول الله حقا الله صلى على محمد كلما ذكره الذاكرون صلى على محمد كلما غفل عن ذكره الغافل رضينا بالله تعالى ربنا وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً، وبالقرآن ماماً، وبالكعبة قبلة، وبالصلاة والزكاة والصوم والحج فريضةً، وبالمؤمنين إخواناً، وبالمؤمنات أخبات، وبالصطيق والفاروق والثنورين والمرتزائمة، وبسائر الصحابة رضوان الله تعالى مجمعيين، قدوةً وبحلال الله تعالى حساباً وبحرام الله تعالى حراماً أذاباً وفي الجنة ثواباً وفي النار عقاباً مرحباً مرحباً بالصباح الجديد وباليوم السعيد وبالملكين الكرامين الكاتبين الشائدين العادلين هاي حياكم الله تعالى في غرة يومنا هذا أكتبنا في أول صحيفتنا هذا بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد بأن نشهد أن لا إله إلا الله وعطه لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كريه المشركون على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله آمنين أعوذ بكلمات الله طاماته كلها من شر ما خلق بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا أغرر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله الذي أحيانا بعد أماتنا ورد إلينا أرواحنا وإليه البعث والنشور أصبحنا وأصبح الملك لله والعظمة والكبرياء والجبروت والسلطان والبرهان لله والآلاء والنعماء لله والليل والنهار وما سجن فيها لله الواحد القحار أصبحنا على فترة الإسلام وعلى أصبحنا على فترة الإسماء أصبحنا على فترة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى التي أبينا إبراهيم عنيفا مسلما وما كان من المشركين صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وحملة عرشه وجميع خلقه على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعليه وعليه السلام ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا عبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله الصلاة والسلام عليك يا امين وحي الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من ارسله الله الصلاة والسلام عليك يا من زينه الله الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله الصلاة والسلام عليك يا من ما <مع> الله الصلاة والسلام عليك يا من أعظمه الله الصلاة والسلام عليك يا من علمه الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا معمل التقيين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين al والسلام ve salam oleyk ya rahmete lil عليك يا salat ve salam oleyk ya resul Rabb il-âlemin. Salawatullahi ve malaiketihı, mbihi ve resulhi ve hamle tahrshihi ve tümüneülüğünü Allah ve malaiketihı, mbihi ve resulhi ve ve ve ve ve ve ve اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد في الأولين، صل على سيدنا ونبينا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا ونبينا محمدٍ في الملايل على إلى يوم الدين، وصل على سيدنا ونبينا محمد في كل وقت مباحين، وصل على الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عبادك الصالحين، وعلى أهل طاعتك أجمعين. İnâhıl-ı-çemalatî ve minâhıl-ı-araatîhîm, vârhamnâ, vâşurnâ, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليهم أجمعين اللهم أحسن آقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب بالآخر سبحان ربي العليل على الوهاب يا وهاب اللهم يا مالك الرقاب ويا بفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب هيئ لنا سببا لا نستطيع له طلبا اللهم جعلنا مشغولين بأمرك آمنين بفضلك آيسين من خلقك آنسين بك مسترحين عن غيتك راضين بقضائك صابرين على بلائك شاكرين لنعمائك متلذفين بذكرك فريحين بكتابك مناجين بك في عنايل بك في آناء الليل وأطراف النهاري مبغضين للدنيا محبين للآخرة مشتاقين إلى لقائك توجهين إلى جنابك متضرعين على بابك مستعدين للموت ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخسنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيمة اللهم اجعلنا للتقوى رفيقنا ومسراة المستقيم طريقنا اللهم اوزنا إلى مقاصدنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت و اليه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه توفنا مسلمين ولاكن بالصالحين ورفع شر الظالمين واشركنا في دعاء المؤمنين وباقينا ورفع شر الظالمين واشركنا في دعاء المؤمنين وقنا شر ما قطيت mafir ümmeti Muhammed'in Sallallahu aleyhi ve sellem Allahu meşve ümmete Muhammed'in Sallallahu aleyhi ve sellem Allahım merham ümmete Muhammedin Sallallahu aleyhi ve sellem Allah mensur ümmete Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım meftah أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح قلوب أمة الله عليه وسلم اللهم اصلح محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ محمد اللهم صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ أمة محمد الله عليه وسلم اللهم بارك أمة محمد Allahümme barik ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme ferriz gurbete ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme tecaviz an seyyat-i camii ümmeti Muhammedin bi hurmati Muhammedin aleyhi salatu ve selam. Allahümme ya Habib al-Tawabina ve ya emana al-Khaifina aminna ve ya delil al ve ya delil al يا هادي المطلين أهدنا ويا غياث المستغيثين أغتنا ويا رجاء المنقطعين ولا تقطع رجاءنا ويا راحم العاصين ارحمنا، ويا غافر المذنبين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبدرار Allahümme افتح قلوبنا Allahümme نبير قلوبنا Allahümme şrah sudurena Allah sütüübüne Allahümme yesir umuroena Allahümme bayğ huhuhena Allahümme tahir قلوبena Allahümme Allah قبورena Allahümmeently Allah hüfü cünubena Allahümme ahfaz قلوبena Allahümme hasıl Muradena ve maksudena Allahümme ya hafiyyü mima ne-khaf Allahümme ghoffir والدين ولمشايخ نا والمشايخ مشايخ نا والاستاذي استاذنا ولأحباء ولأحبائنا ولعشائرنا ولقبائلنا ولأصحابنا ولإخواننا ولمن أحسن إلينا ولإخواننا ولمن تعالنا بالدعاء الخير ولمن له حق علينا ولمن أبصانا ووصينا بالدعاء الخير ولجميع محمد عليه الصلاة والسلام اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض كافة عامة برحمتك يا رحمة الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله, الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين يا حي يا قيوم لا إله إلا انت يا حي يا حي يا حي يا حي يا حي يا, حي يا, حي يا حي لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله الله الله خالصا مخلصا صادقا فتقا محمد رسول الله حقا صلى الله وليا جملا مياه المرسلين، بالحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولا ك الله وخامن نبيين، وكان الله بكل شيء عليم.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 اللهم صل على سيدنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا وشفيع جميع ذنوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا ومولى العالمين وجد الحسنين يا شرف الخلق أبو القاسم محمد وعلى أهله وأولاده وأزواجه الطيبين الطاهرين وصائر الصهابتي رضوان الله تعالى عليهم مجمعين والتابعين التابعين التابعين لهم بإحسان لا يوم الدهين وصل على جميل أنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم عين على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتوفيقنا على طاعتك واجتنا بنا واجتنا بنا عن معصيتك اللهم اجعل وقتنا وقت الصالحين الداكرين الشاكرين الراكعين الساجدين ولا تجعلنا من الخائبين الخاسرين الجاهلين القانطين النادمين الغافلين اللهم انصر من النصرتين الدين من خذل المسلمين اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا جميعا وَلَا يَتْقِنْنَا جَمِيعًا اللّٰهُمَّ جَعَلْنَا مِنَ الَّذ۪ينَ لَا خَفْنَ عَلَيْهِمْ وَلَا يُحْسَنُونَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هذا ve بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله عدد حباته لا إله إلا الله عدد حصاته لا إله إلا الله عدد كلماته لا إله إلا الله وزنة عرشه لا إله إلا الله من الأسماواته إ إ إلا إلا الله من لا إ إ الله عدس ذلك معه لا على الله تهشريك له الم الك الحمدله وح الله ييمود بدي الخير كل شيء قدير لى المسير استفر الله سبحان الله حد الله ولا ع الله والله قر ولا ولاكوة إله بالله عليه العظيم اسم الله الرحمن الله الله العظيم الله وبيعندي هياده خلق يوازنها ارشيه ورطه نفسه ورطه نفسه وممداد كلماته ومنتهى علمه ومن تاعمه ومنت ومنته منتهى علمه ومنته ورحمته ورأفته ولا عول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا حي يا قيوم يا الله يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك هذا الجلال والإكرام يا من لا إله إلا أنت إن نسلك بعزتك أن تحيي قلوبنا وأجسامنا وأبداننا وأرواحنا بأنوار معرفتك أبدا دائما باقيا هاديا يا الله يا الله اللهم يا حبي يا قيوم يا الله يا الله يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال لا إله إلا أنت إنا نسألك بعزتك أن تحيي قلوبنا وأجسامنا وأبداننا وأرواحنا بأنوار معرفتك أبدا دائما Bağıyan, hâdyan, ya Allah, ya Allah, Allah, Allah'm ya Allah, ya badiya, semavat ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah'm a حاجتنا كثير هنا بصير نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المسير ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل عظيم اللهم يا واجب الوجود يا باهي الخير والجود أفض علينا أنبار رحمتك ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألحمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسلك من العصمة دوامها ومن النعمة تمامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الوقت أضيبه ومن الرزق أوسعه ومن الفضل أعدبه ومن اللطف أنفعه ومن الإنعام عمه ومن الإحسان أتمه اللهم كلنا ولا تكن علينا يا غفار اللهم أصب السعادة آجالنا وحقق بزيادة آمالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى مغفرتك مصيرنا ومالنا وصب سجال عفك على ذنوبنا فمنه علينا بصلاح أئوبنا وجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا فإن عليك توكلنا واعتمادنا ثبتنا على نهج الاستقامة واعدنا في الدنيا من مجيبات ندمتي يوم القيامة ربنا خفف عنا قال الأوزار وارزقنا معيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأستاذنا وأستاذي أستاذنا وإخواننا ورقاب المؤمنين والمؤمنات والمريدنا وتلاميذنا من الدين من المظالمين من الدين والمظالم والنار بيعفك وبرحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا وحار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة من الصلوات